وأدخل يدك في جيبك تخرج بيرضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه وأدخل يدك في جيبك تخرج بيرضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا